وَجَوَزنَّ بِبَنِي إ الصرائلَ البَح رَفَاءَت بَعَهُْ فيِ الرَعَونُ وَجُنُودُهُ بَوْ يَ وَعَدَ كَانَ الْغَرَقُ قَالَا آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا من الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببذنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون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 لَيْسَ لِيَ كَفَسَ آلَ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تكونن مِنَ الْمُمْتَرِينَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ إِنَّ الَّذِينَ حَقَّ قَت عَلَيْهِم كَلِمَة رَّبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَوْ دَعَوْتَهُمْ كُلَّ آيَةٍ حَتَّىٰ يَرَوْا الْعَذَابَ